مات حسين فـ حسين فينا هه هه فينا لا تقل ما تفما ما تحسين بالطفوف هو في كل مكان وزمان ويطوف هو في كل فؤاد حطهه بارينا ما تحسين فالحسين فالحسين فينا وفي كل فؤاد مستقيم jari hawa hubu junun wa ghayrak يا صاح خصمه الزهراء وميام كرو سرى كربلا حيث لولا الطف ما كنا ما سكن ديننا دي يا حسين وحسين فينا او حب الوسيل منه سلم وسلام يا اوه يا الله في الارض وتقاب نون هنا ينعر kwa wauaina la tafula ta hussein fa hussein fina la tafula ta fina wa wa نون واسين في حربه سيف يا او يا بال ضيم اني نام دون حيف في دربه ما تقل مات حسين حسين فينا هو ذاك في كرم بلا صلت الشمس له وهو صريع بالفناء قمر ضل من الطفل لا يهدينا لا تقول ترته من دمه توقد للشمس وقود كيف لا وهو بالمنان له كل الوجود وهو ريحانة طاه فالحسين فينا بطل من دمه دكت عروش الظالمين كشفت ظلم يزيد لجميع المسلمين ما تظلمن وحيا نصر لنا يحيينا تحسين فالحسين فينا لا تقول مات حسين فالحسين فينا واحسين واحسين واحسين انه يوم بيننا الف يزيد يمرح وترا في كل بيت الف شمر يذبح انما الف حسين بيننا عين جنا انما الف حسين ف فينا انظروا قبر يزيد في الدنا كم داني وانظروا قبر حسين في السما كم سامي انظروا قبر يزيد في الدنا كم داني وانظروا قبر حسين في السما كم سامي هكذا يرفع من عطش كي لا تقول مات حسين فالحسين فينا لا تقول مات حسين واحسينوا يا حسينوا واحسينوا واحسينوا واحسينوا يا حسينوا واحسينوا الاخراج والهندسه الصوتيه قيصر الغراوي ومحمد الغراوي بصوت الرادود الحسيني محمد الهاشم الكلمات للشاعر الحسيني كريم القيسي